بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات مطرا فالجاريات مسرا فالمقسمات امرا انما توعدوا لصدق وان الدين لا واقع والسماء اذا تحبق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 وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفِي أَبْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنْفُسِكُمْ فَلَا تُبْصِرُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ مَا تُعَدُّونَ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 فَرَاءَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ فَقَرَّبَهُ إلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشِّرْهُ بِغُلاَمٍ عَلِيمٍ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 فالسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خنقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين